فقه النصر والتمكين في القرآن الكريم الخدمة الثالثة في نفس الموضوع شروطه أسبابه مراحله أهدافه أسبابه وأعد لهم ما استطعت من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدو والقوة تشمل القوة المادية والمعنوية والإعداد الشامل العلم والفقه التربوي والسلوكي المال والاقتصادي الإعلام والسياسي الأمني والعسكري على مستوى الأفراد والجماعات بل الأمة بأسرها فإن الخطاب للأمة وليس لجماعة بعينها وأعد لهم ما استطعتم من قوة الشروط وعد الله تعالى وعدا وطلب أمامه شرطا في سورة النور وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى له ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمن هذا هو الوعد والشرط يعبدونني لا يشركون بي شيئا يعبدونني ولا يشركون بي شيئا على مستوى الأفراد والجماعات حتى تصير الغالبية في هذه الأمة محققة لهذا الشرط وتصبح القلة ضعيفة لا تواجه هذا الطيار طيار الخير وإقرار العبودية والتوحيد لله رب العالمين في الأرض هذا شرط إن في الآية رقم خمسة وخمسين من سورة النور وشرط الاستمرار في الآية التي بعدها آية رقم ستة وخمسين وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة, وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون هذا شرط استمرار في التمكين في الأرض واستمرار الأمان الذي وعد الله به المؤمنين ويدخل ضمن شرط يعبدونني لا يشركون به شيئا تحقيق الإيمان والإيمان في الإسلام ليس هو تصديق القلب فقط الإيمان لغة تصديق القلب فقط لكن له مدلول شرع آخر هو إقرار القلب هو تصديق القلب وإقرار اللسان وعمل الجوارح ولذلك ربنا سبحانه وتعالى سما كثيرا من الأعمال إيمان فقال وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم التي صليتموها إلى بيت المقدس والصحابة فهموا هذا وسبب النزول يقول هكذا أن الصحابة بعد الأمر بتحويل القبلة إلى الكعبة سألوا ما بال إخواننا الذين كانوا يصلون إلى بيت المقدس يعني صلاتهم مقبولة وعملهم مقبول بعد تحويل القبلة فطمأنهم ربهم سبحانه وتعالى فقال وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم إلى بيت المقدس لأن الصلاة فيها تصديق وإقرار وأعمال بالجوارح كذلك بعد تحريم الخمر سأل الصحابة ما بال إخواننا الذين كانوا يشربون الخمر قبل التحريم ما هي أحوالهم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 رضي الله عنهما ومما يدل على أن الإيمان يشمل الأعمال والإقرار والتصديق آيات كثيرة منها إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمان وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا هذه الآية جمعت بين التصديق والإقرال وأعمال الجوارح وقال مؤمنون حقا سئل عالم هل أنت مؤمن؟ الجواب يحتاج تفصيل فقال اللي سائله إن كنت تقصد قوله تعالى كولوا أمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم إلى آخر الآية فأنا مؤمن وإن كنت تقصد إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إلى آخر الآية فأرجو أن أكون منهم طب ليه في الأولى مؤمن وفي الثاني أرجو أن لأن الأولى تقصد أصل الإيمان والثانية تقصد كمال الإيمان ولا يدعي أحد كمال الإيمان لنفسه ويرجو أن يكون هكذا هل أنت مؤمن؟ الجواب على تفصيل أصل الإيمان واجب أن تقول أنا مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره أركان الإيمان واجب التصريح بأنك مؤمن بأصل هذا الإيمان وهو يعني تصديق القلب أما كماله فالكل يرجو أن يكون كامل الإيمان فمن شروط الاستخلاف إقامة العبودية والتوحيد لله رب العالمين في الأرض على مستوى الأغلبي وتحقيق الإيمان وتطبيقه وتحقيق شروط لا إله إلا الله سئل وهب بن منبه أليس من قال لا إله إلا الله دخل الجنة أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله قال بلا. ولكن لكل مفتاح أسنان فإذا أتيت بمفتاح له أسنان فتحت وإذا أتيت بمفتاح ليس له أسنان لم يفتح ما هي أسنانه هي شروط لا إله إلا الله وليس المقصود بالإتيان بالشروط حفظها وعدها وإنك تسمحها واحد اثنين ثلاثة اربعة بل تحقيقها وتطبيقها فكم من حافظ لها لم يطبق شروطها وكم من عمي لم يحفظ هذه الشروط ولكنه يقوم بتطبيقها والمقصود التطبيق أول هذه الشروط العلم بها نفيا وإثباتا فعلم أنه لا إله إلا الله اليقين المنافل الشك إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا التصديق بها بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمن بالله أن يقولوا أمن وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلا فليعلمن الله الذين صدقوا ولا وليعلمن الكاذبين القبول والإنقياد القبول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيس مطر أصاب أرضا فكان منها أرضا نقية أخرجت الكلأ والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله به الناس. الأجادب مثال للذي لم ينتفع بالعلم ونفع غيره. المثال الأول أرض نقية انتفعت بالماء ونفعت الناس وأخرجت الماء و... وأخرجت الكلاء والعشب. يعني انتفع ونفع هذا هو القبول. المثال اتنين أجادب أمسكت الماء لم تنتفع ونفعت الناس بالماء وكان منها قيعان لم تمسك ماء ولم تنبت كلأ هذا مثل ما بعثني الله به من العلم والهدى والناس إذا هذا العلم وهذا الهدى ثلاثة أصناف نفع وانتفع لم ينتفع ونفع والثالث لا هذا ولا ذا الانقياد فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينه ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ومنها الإخلاص من شروط الإخلاص وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلب الإخلاص ده رقم ست رقم سبعة المحبة لها ولأهلها ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلاس من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهم وأن يحب المرء لا يحبه إلا في الله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له ما زاك في الإمكان وكذا تحب جاهدا أعداءه أين المحبة يا أخ الشيطان شرط المحبة أن توافق. من تحب على محبته بلا عصيان فإن ادعيت له محبة بلا موافقة لما يحب فأنت زبهتان إذن شروط الاستخلاف أن يعبدوا الله ولا يشركوا بيه شيئا أن يحققوا الإيمان أن يحققوا شروط لا إله إلا الله على الغالب الأعام حينئذ يستحقون من الله تعالى النصر والتأييد وأن يمكن الله لهم كنا ذكرنا أن التمكين درجات ومراحل دعوة الناس والاستجابة منهم تمكين نجاة الأبدان تمكين هزيمة الأعداء تمكين تولي الحكم والسلطة وتنفيذ حكم الله في الأرض أعلى درجات التمكين والله عز وجل ضرب أمثلة وقضوة في القرآن لكل المستويات ولكل المراحل ذكرنا بعضها فيما سبق من الأمثلة أعلى أعلى المثال الله عز وجل ذكر حكم داود وسليمان وذكر حكم زي القرنين ربما يقول قائل داود وسليمان أنبياء معصومين إذا كان محكوم معصوم إذا كان حاكم معصوم إذا كان على أي وضع هو معصوم فأعطاهم مثال بمن ليس معصوم وأعطاهم مثال بمن ليس نبيا من هو الحاكم العادل الصالح ذو القرنين عبد من عباد الله مكن الله له في الأرض من مشارطها إلى مغاربها يقيم العدل ويحارب الظلم ويقرب المؤمنين ويعاقب المفسدين ويساعد المستضعفين بلا مقابل هذه سماته وأوصافه قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذبا نكر وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسن. وسنقول لهم من أمرنا يسرى مش انت مرتاحي انت ارهاب انت منقبة يبقى مجرمة انقلبت الموازين ذهب إلى ناس المستضعفين يساعدهم في إقامة سد بينهم وبين أهل الفساد قالوا له هنجعلك لك مال ومقابل لمساعدتنا هن... سنجعل لك خرجا قال ما مكنني فيه ربي خير مش عاوز منكم مقابل هو بيساعد بدون مقابل لكن هو هيقوم بمكتب الإشراف ومكتب التنفيذ ومكتب الخبرة بس عاوز منكم الإيد العاملة والمود الخام آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى ساوى بين الصدفين والإيد العملة من عندهم وكان من عنده هو بيت الخبرة والتنفيذ والإشراف بلا مقابل قال ما مكن فيه ربي خير هذه أمثلة من الحكام الذين ربطوا الأرض بالسماء وواصلوا الدنيا بالدار الآخرة يستحقون المدح من الله كم من حضارات لعن الله أصحابها مثل فرعون وقارون والنمرود أصحاب حضرات في الأرض لكنها حضرات مزمومة تنتهي وتزول بزوال الدنيا لم تربط الأرض بالسماء لم تربط الدنيا بالدار الأخرة فزمهم الله تعالى ولعنهم ومدح داود وسليمان وزلقر كيف نشأ داود عليه السلام نشأ فتى مجاهدا في جيش طالوت وحدث على يده نصر عظيم لبني إسرائيل أيام كانت بنو إسرائيل يعبدون الله تعالى ويوحدونه ولا يشركون به شيئا أيام كانت بنو إسرائيل على الجادة في عبادة الله الواحد القهار فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت ده دا من القائد؟ القائد كان طالوت أما لداود كان إيه؟ ده كان جندي مجاهد في وسط الجيش وقتل داود جالوت وآتاه الله العلم والحكمة وعلمه مما يشاء بداية العصر الزهبي للتمكين لبني إسرائيل على يد داود ثم سليمان ومن هذه الساعة زع صيته داود عليه السلام وعلى نجمه في السماء وأحبته القلوب وحفته بالاحترام والحب حتى مكن الله له مكن الله له من السلطان والحضر اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود زالأيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب جمع الله له بين النبوة والسلطان والحكم وجمعه بين العبادة والذكر والاستغفار والحكم والقضاء والسلطان فكان يعمل يوما للقضاء بين الناس ويتعبد يوما بينه وبين الله فالحكم بدون عبادة لا يحقق العدل الذي أراده الله تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد الحكم له شرطين إقامة الحق والعدل الذي قامت به السماوات والأرض وعدم اتباع الهوى والشهوات ومصالح الدنيا لما ذهب ابن رواحة إلى اليهود يخرص عليهم سمارهم على النخل ويقدرها ويأتي بنصفها لرسول الله صلى الله عليه وسلم المالك للأرض والشجر وهم يأخذون النصف مقابل العمل وهذا هو أصل المزارعة والمضاربة والمساقاة أن العمل على نصف السمار أرادوا أن يرشوه بتدله رشوة يعني زي زي ابن اللتبية كده هذا لكم هذا لك وهذا لرسول الله ابن اللتبية وقع في الفخ ابن رواحة تلميذ من تلامذة رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ قدر من التربية على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يُسه في ابن اللتبية أن يأخذ حظا مثله من التربية. قال ابن رواحة لليهود والله لقد جئتكم من عند أحب الناس إلي وأنتب أبغض إلي من أجدادكم من القرد والخنازير ولكن لا يحملني حبي له وبغضي لكم على ألا أعدل بينكم ماذا قالت يهود؟ قالوا بهذا العدل قامت السماوات والأرض يا أنت عارفين أنه بالعدل قامت السماوات والأرض وعازين تفسدهم أخلاق الرجل، وعازم تفسدهم زمته وضميره، يا عارفين الحق، لكن بيطبقوا غير بهذا قامت السماوات والأرض، ولا يجرم أنكم شنآن قوم على ألا تعدل، اعدل هو أقرب للتقوى أنا بحبك هعدل فيك وببغضك هعدل فيك.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 صلوات الله وسلامه عليه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين ثم أما بعد وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون امتن الله تعالى على داود عليه السلام أنه علمه أن يصنع الدروع الدروع قبله كانت تصنع من صفائح عارفين الصفيح فأصبح له صنعة جديدة خالص ابتكار جديد يعمل حلقات من الحديد جنب حلقات من الحديد كثيرة متراصة متربطة بتبقى أقوى من الصفيح حلقات حديد ولما قال له قدر في الصرد عندك في الحلقة لما يضيق في حلقة الحديد لا ينفذ منها السهم ولا الرمح ولا السيف تقي من يلبسها ينضرب بسهم يصد في الحديد ينضرب بسيف يصد في الحديد حلقات هذه الحلقات قال له قدر في الصرد ضيق في الحلقة لكي لا ينفذ منها شيء إلى صدر المقاتل حماية لتحصنكم من بأسكم هو لحمها بإيه الوكسجين ولا القهراء ولا بلنبا لحمها بإيه عارفين لحمها بإيه وألن له الحديد وألن له الحديد أن اعمل سابقات وقدر في الصرب وعملوا صالحة إني بما تعملون بصير هذا الحديد امتن الله على البشرية اسم عنصر الحديد ابتنت به حضارات وبنايات ومصانع وكباري وأسلحة اعتمدت على الحديد لذلك ذو القرنين أيضا قال آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفقه حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرة ابتكار جديد هناك ابتكار في الدروع هنا ابتكار في إضافة النحاس إلى الحديد يعمل حاجة اسمها سبيكة السبيكة أقوى من الحديد وأقوى من النحاس فما استط فما استطاع يظهروا وما استطاعوا له نقبة هكذا يرشد الله عباده ويوفق الله تعالى عباده إلى الابتكارات. هذا التمكين لداود وسليمان وقارون كان مثله لمحمد صلى الله عليه وسلم وكان مثله للخلفاء الراشدين أقاموا العدل وحاربوا الظلم وقربوا المؤمنين وبعدوا بين وبعدوا المفسدين فقامت بهم حضارة تحمد وحضارة تمدح تربط الارض بالسماء وتصل الدنيا بالاخره اللهم ارنا الحق حقا ارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل واجعلنا للمتقين اماما اللهم امنا في اوطاننا اللهم أستر عوراتنا اللهم آمن روعاتنا اللهم أبدنا من بعد الشدة فرجا ومخرجا اللهم أبدنا من بعد العسر يسر اللهم اجعل هذا البلد آمن وسائر بلد المسلمين اللهم آمننا في أوطاننا وأستر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم لا تجعل بأسنا بيننا شديد اللهم لا تجعل بأسنا بيننا شديدا اللهم لا تجعل بأسنا بيننا شديدا اللهم أتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا اللهم اجعلنا سلما لأوليائك حبا لأعدائك نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من عاداك أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولا تقوم الصلاة